بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخواي بخشندي مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَرْضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ أي أوكساني كباورتان هنا ودجمناني منو خوتان مكان خوتان دۆستایەتی خۆتانیان بۆ دەنێرن لە کاتێکدا دڵنییاشن ئەوان بێباوەن بەو ئاینە ڕاستەی کە بۆتان هاتووە، پێغم بەررسل پیغمبر و الله و وسلم و ئێوەش دەردەکەن لەبەر ئەوەی کە باوەڕ دەهێنن بەخوای پەروەردگارتان، جا ئەگەر دەرچون لە وڵاتی خۆتان بۆ جەنگکردن لە منە و بۆ داواکردنی خۆشنوودی من دۆستایەتی ئەوان مەکەن، راز و نهێنیان پێدەڵێن بە دۆستایەتی، لکات کاتێکدا من پی ئەزانم باوی شرده و باوی آشکراتان کرد و هر کەسێک لە و دوستاتیم بکات او بیگمان رای راستی ونکرد و ای یثقفوكم کم لکم اعداء و یبسطو ایکم ایدیاهم و آلسنته بالسو وود لو تكفون اگر توشتن ببند ابند بدجمني ايوا ودريج اكن بوتان دستيانو زمان ينخرابي اوا تخوازن ككاشكاي ايوا ببا وربنايا لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير نخزمان تانو نمن دالان تنسوت تنبينا جينا لروجدوايدا خائء وخصمكانتان ليك زيادة كاتوا وخوابينا بويك ذيكن قار كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا أَسْتَوْفِرَنَّ لَك لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير براستي <تصفيق> إيه وهي سالمشقي تاك لإبراهيم وأنا لجلي دابون كبرجلكي خويا نيانوت براستي إيه بيزارو برين لإيه وە لەو شتانش پرستن دایانپەرستن لە جیاتی خوا ئێمە باوەڕمان نیە بە ئایینی ئێوە و پەیدا بوو لە نێوان ئێمە و ئێوەدا و چینە بۆ هەمیشە تا کاتێک کە بڕوا بەخوای تەنیا دەهێنن جگە لەو قسەی ئیبراهیم کە بەباوچی وت بێگومان داوای لێخۆشبوونت بۆ ئەکەم و من هیچم بەدەست نیە لە بەرامبەر خوادا بۆ تۆ من تنها تەنها پشتمان بە تۆ بەستووە وهر بولايتو گراوي نتاوا سرنزا مي شر يا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم أي پروردگار نمان كيت بماي گمرايي اواني بي باور بون واليمان خوشب پروردگار براستي هر زالي كاربدي. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد سوين بخوا بيقو من بوئي وهي كان برواداركان داستر مشقشي جوان مو کس ایک امیدو ہی وای بخوا و بروج دوائی و هر کس الله ان يجعل بینکم و بین الذين عادیتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم دل نیابن خواد روز دکار لنیوان ای و اوانی دجمنایتی تان لگل کردون لوان دوستایتی و خوشوستی با ایمان هینانی زور بیان وخوا بتوانایا وخوا لی خوشبوی مهربانا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصو إليهم إن الله يحب المقصوطين خاريتا <تصفيق> لناجر لقل أوانك زنجيا لقل نكر دون لسر أم دينة ودريا نكر دون لزيج وشين كانتان كتاكا لقلبكن وداديا لقلب نوين براستي خوا أواني خوش أبيك داد إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أنت تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بيجمان خواري جريتان ليذكاة تنهال وانك ذنديان لقلب كردون لسردين ودريان كردون لزيج وشينوات تنداء ويرمتيان داء ولا سردر كردن تان برجريتان ذكاة لويك دوستياتيان لقلبكن وبدوستيان دابنن وحرك سيق دوستياتيان بكات أَوَنَخْوَانَ سَمْكَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ 119. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 110. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اي اواني باورتان هنا اگر افرتاني ايمان دار هاتن بولاتان بكوت كري تاقيام بكنوا خواب باوري اوان زاناتر انزا اگر زانيتان او افرتان باور دارن او ميان جيرنوبولاي ميردب باورا نا أو آفرتان حلالاً بو أو ميردبي برؤيانا ونا أو ميردان شبو أو آفرتان حلالاً وأويميردكان خرجيان كردو بيان دنوى هذ جناهك تان لسرنيا كأم آفرتان ماربكن أجر ماري كان يمبدنيه جنا كافر بينامكان لا يخوتان رامجرن إيه ودواي أوبكن وكخرزتان كردو بوجنا كافر كان تان كأيست تونة لا يكافران اباني جبا داوي اوب كن كخرجي ان كردوا بوج مسلمان بوكان يا كهاتونه تلي ايوا ام فرمان خويا بريال ادا لني وان تاندا وخفا زاناي كاربجه يا و ان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فات الذين ذهبت ازواجهم مثل فقو واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اگر لدستان سو يكاق لخيزانا كانتان بسونيان بولاي بيباوران ايوش طولتان لسندنو غنيمتان لو انزالو غنيمتابدن بواني كجنكانيان روشتوا باندازاي اوي كخرزيان كردوا وابترسن لو خوايك إيه وبرواتان فيه ناوة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على بالله شيئا على الله ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولاده ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر آفرتاني إيمان دارها تنبولات كا فيما ندل قلب بستن لسر أوي كدانن بها و دزيو داوين بيسي نكنو من دالاني خويا نكجن جن بختانك هل زور بختانيك حل دستو پيان دا و بیفرمانید نکن لکاری چاک او سا پیمانیان لقلب بستا و لخوا داوای لی خوشبونی بکە براستی خوا لی خوشبونی میهرەبانە یا ایوها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ أي او کساني کباورتان هناو کساني کخوا غزب لي گرتون میکن با دوستي براستي أوان بے هواب لپاداشت روج دوائي هرچون بے بروائان بے هوا